قالوا يا نوس قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين أردت أن أنصحلكم إذ إن كان الله إذ كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليه إجرام وأنا دليل أم من ما تجرون وأوحى إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئذ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاوبي في الذين ظلموا ولا تقاوبي في الذين ظلموا إنهم مغرقون